وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الَّتِي تُحِيطُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُشَرِّبِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن مذعورون أفبعذابنا يستعجلون أفرايت إن متعناهم سنين ثم جاء كانوا يعذبون